والأرض يمرون عليها وكأي من آياتهم السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها وما يؤمن أكثرهم من قل لها انني سبيلي ادعو الى الله سيروا في الأرض بينهم كيف كان عاقرة الذين من قبلهم ولد الله عاقرة خير للذين تبعوا. عن قوم مجديبي لقد كان في قصص عبره لأولي الانباء ما كان حديثا يفترا ولكن تصديقا له خلفه بين يديه كل شيء وتفصيل كل